فإَّا مَن النَّمضَعْد وَإِمَّا فِدَ أَن حتىَ تَضَه الْ الحَرضُ أَزَهَا ذَلِكَ وَلَ يَشُ اللَّهُ ل تَصرَ مِنْهُم وَلاكِ لَبِلُ وَضَعْضَقُمْ بِبَاب والَّذ نَ قُتلُ فيِي سَبيللهَّهِ فَلَُ بَِّعَّ لَهُم سَيَهْدهم وَيُصْلِحُ ذَلَهُم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعشى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم